وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،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 ولن يزال كذلك موصولا حول هذا الواقع المرير الذي نحياه وحول محاولة علاجه ومداواته بطب الشريعة الذي لا أحسن منه ولا أنجع منه دواء لشفاء الصدور ولشفاء الأرواح والاندمال الجراح هذا الواقع الذي نسمع كل يوم فيه جديدا ونقرأ كل يوم تصريحات جديدة وتنازلات جديدة ممن ينتسبون إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة شريعة رب العالمين تبارك وتعالى ولا يزال كثير من الناس خائفين من شريعة رب العالمين لكثرة ما يسمعونه من الدجالين والأفاقين والكذابين الذين لا يفتؤون في كل موقف وفي كل خطوة تخطوها الأمة ويتحركها الناس لا يبرحون مكانهم في حرب الإسلام وحرب أهل الإسلام والحرب ضد سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلما خط الناس خطوة خرج هؤلاء الدجاجلة الكذبة ليفتنوا قلوب المؤمنين إذا جاءت أعياد النصارى ترك هؤلاء الدنيا وما فيها وكلما يجري عليها وصاروا يتناقشون ليلا ونهارا ويتمارون يرد عليهم من يرد ويمالئهم من يمالئهم ويجاملهم من يجاملهم هل يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم أم لا يجوز وتضيع أوقات وحوارات في قنوات في هذه القضايا التي قد انتهى أمرها في عقيدتنا ولا مجال الإعادة النظر فيها وتطور الدنيا لا يعني التخلف عن العقيدة أو لا يعني أن نتحلل من عقيدتنا أبداً فهؤلاء نهازوا فرص لا يريدون إلا أن يطعنوا في الدين بكل ما أوتوا من قوة فنسأل الله عز وجل أن لا يمكن لهم أبداً ونحن لا نزال أيضاً في هذه الخطب الكثيرة الطويلة نقول للناس ونقول لأنفسنا إنه لا نجات لنا إلا في شريعة الله إنه لا خلاص لنا إلا في تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله إنه لن يتحقق لنا الأمان إلا إذا طبقنا دستور القرآن وإلا إذا اتخذنا القرآن دستورا حقيقيا لا نجعله مجرد شعار نتكلم به أمام العالم وإنما يجب أن نتخذه منهجا لأنه هو المنهج الرباني العلوي الذي جعله الله عز وجل نورا وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وطوق نجاة للعالم كله إذا سلكوا درب القرآن وساروا على منهج الرحمن ونحن اليوم نريد أن نقول للناس ارجعوا إلى الرعيل الأول إلى هذا الجيل الخالد إلى هؤلاء الأبطال الصناديد إلى هؤلاء الأشاوس الأماجد الذين يفخر التاريخ حين يجثوا على ركبه ليسطر مجرد أسمائهم فكيف بتاريخهم ومواقفهم ومشاهد جهادهم وبذلهم وتضحيتهم وطاعتهم وامتثالهم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إننا نريد أن نقول للناس جميعا إن الله عز وجل قد رضي لك هذا الدين فماذا رضيت لنفسك إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهل رضينا نحن بالإسلام دينا وهل رضينا بمنهج الله شرعا وهل رضينا بدستور الله عز وجل دستورا نسير عليه في حياتنا فما بال كثير منا يخجل من دينه وما بال كثير منا يميع قضايا دينه وما بال كثير منا يخاف من تطبيق شريعة ربه وما بال كثير منا لا يقتنع بأوامر الله ورسوله ولا يمتثل إننا نستحضر في هذا المقام قول ربنا ذي الجلال والإكرام تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَنَتَذَكَّرُ قَوْلَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ فقد ضل ضلالا مبينا ونتذكر قول حبيبنا المصطفى وإمامنا المجتبى صلى عليه ربنا وسلم في هذا الحديث العظيم الذي نردده كثيرا ونحفظه وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إن الذي ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الأجيال بعدهم أيها الإخوة أنهم كانوا إذا نزلت عليهم الآية من كتاب الله أو سمعوا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يضيع لحظة من الوقت في المناقشة ولا في المجادلة ولا في محاولة التهرب من الأمر ولا في في محاولة التبرير ويعني محاولة استخراج الأعذار من هنا وهناك حتى ينجو من تطبيق هذه الأوامر وإنما بمجرد أن ينزل عليهم القرآن كانوا يبادرون. يبادرون بالسمع والطاعة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إننا أيها الإخوة الكرام إن كنا نتساءل ونحن نتساءل كثيرا ما الذي ضيعنا ما الذي ضيع أمتنا ما الذي أذلنا ما الذي جعلنا أذل أمة بل أذل خلق الله اليوم إن مصدر هذا الذل ومصدره الأول أننا تخلفنا عن منهج العز لا عز إلا لله ولرسوله ونحن سلكنا طريقا ظننا أنه سيكون طريق عزتنا فكان لنا به الذل والهوان وأنت تذكر هنا قول أمير المؤمنين عمر العزيز بدينه رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله وها نحن وها هي كلاب العالم من أمريكان وأوروبيين ويهود تركب المسلمين في كل مكان وتخرق الأرض من دمائهم لماذا؟ لذلهم ولهوانهم أذكر كلمة الحسن رحمه الله وهي كلمة تهد القلب هد يقول هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصمهم هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لعصمهم إنهم وإن تقطقت بهم البراذين إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه أبى الله إلا أن يذل من عصاه فيا أمتنا عودة إلى شرع ربنا فهي المصدر الوحيد لكرامتنا وهي المصدر الوحيد لعزتنا وهي المصدر الوحيد لعودة مجدنا وكرامتنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النفاق وأهله وأن يقينا ذل المعصية هذا هو الفارق باختصار شديد بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يقولون بما أمر ربنا ولا يقولون لما أمر ربنا فهمت هذا هو الفارق كان الصحابة يقولون بما أمر ربنا ولا يقولون لما أمر ربنا يبحثون عن الأمر ويبحثون عن كلام ربهم وكلام نبيهم في كل قضية يقضون بها حتى يستريحوا وأما نحن اليوم فعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءنا الإسلام ودخلنا فيه هكذا دون أدنى عناء ولا سفك دم ولا قطرة دم تهراق فإذا ببعضنا وللأسف الشديد يضعف عن نصرة دينه بل يضعف حتى عن مجرد ذكر عقيدته يخجل منها ويظن أنها لا تناسب الواقع اليوم وأن الواقع يحتاج إلى مداهنة ويحتاج إلى مراوغة ويحتاج إلى سياسة قبح الله السياسة التي تهان في ظلها الشريعة قاتل الله السياسة التي تذل فيها أنوف أصحاب العقيدة عن عقيدتهم إننا نريد أن نعرض عليكم اليوم صوراً من امتثال الصحابة لكلام ربهم تبارك وتعالى وأنا رأيت أن أجعل هذا الموضوع على خطبتين لأهميته ولأننا نحتاج إلى القدوة في طريقنا ولا قدوة لنا أعظم من رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقدواتنا من بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين خذ هذه الصور وهذه الأمثلة ونقف معها وقفات يسيرة لنرى كيف تعامل معها أصحاب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عز وجل سورة الحجرات وأنزل الآيتين الأوليين منها قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله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 قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا تسارعوا بالأشياء بين يديه ولا قبله ولكن كونوا تبعا له في الأمور كلها صلى الله عليه وسلم ولكن كونوا تبعا له في الأمور كلها يعني لا تقدموا آراءكم ولا أقوى لكم ولا وجهات نظركم على شريعة الله على كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقل بقولك ولا تقل برأيك ولا تتكلم في أمور دين رب العالمين تبارك وتعالى إلا من المرجع الأصيل والمصدر النبيل من الكتاب ومن سنة النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير ويدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال بما تحكم رسول الله يسأل معاذ بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل أجتهد رأيي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد في الحديث كما ترى أن معاذ رضي الله عنه إذا أراد أن يحكم في أي قضية، فإنه يبحث عن دليل هذه القضية وحكمها في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن لم يجد حكمها في القرآن، بحث عنه في سنة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد كان هنا أوان الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع النص ولكن إذا لم يوجد نص اجتهد الإنسان واجتهاده أيضا لا يخرج فيه عن قواعد الشريعة هكذا يجب أن يحكم في أمور الناس كلها فمعاذ رضي الله عنه لم يقدم رأيه ولم يقدم نظره فأين الذين يقدمون اليوم بين يدي القرآن وبين يدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل والعياذ بالله يطرحون القرآن والسنة خلف ظهورهم ويتهمون شريعة الإسلام بالجمود والرجعية والتخلف والعجز عن مسايرة الواقع والعصر الحديث ألا قاتل الله الجهل وعافانا منه ومن أهله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي توقيراً وتكريماً وتأدباً معه صلى الله عليه وآله وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أريدك أن تتأمل هاتين الصورتين المشرقتين القادمتين. روى البخاري عن ابن أبي ملئكة رحمه الله قال كاد الخيران أن يهلكا كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع صوتيهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لما حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع أحد الرواة لا أحفظ اسمه يعني لا يحفظ اسم هذا الرجل الآخر فقال أبو بكر لعمر يعني اختلفوا رضي الله عنهما وأرضاهما وكل واحد منهم أشار برأي معين أو برجل معين خلافا لصاحبه فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ما أردت إلا خلافي ما أردت إلا خلافه فقال عمر ما أردت خلافك قال ابن أبي مليكة فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تصوروا نزلت هذه الآية في هذه القضية وهو خلاف يسير بين الرجلين الكريمين العظيمين الذين هما خير الناس بعد إمام الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين هذان الرجلان العظيمان اختلف في أمر يسير فارتفعت أصواتهما ولكن ارتفعت عند من؟ عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية العظيمة تخوفهما وهما منهما من حبوط أعمالهما بغير أن يشعرا. فأين هم اليوم الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ويرفعون أقوالهم الباطلة فوق سنة النبي وارفعون القوانين المض الوضعية اللعينة فوق شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين هؤلاء المجرمون اليوم الذين يخرجون علينا كل يوم ليضعوا الشبهة الشبهات في طريق المسلمين ليعوقوهم عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أين هؤلاء الذين يسخرون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هؤلاء الأوغاد الذين يكتبون روايات وقصصا في صحافتهم المجرمة يسخرون فيها من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقول محاكمة محمد وآخر يقول أسوأ عشرة شخصيات في الإسلام وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومجرم آخر يسب نبينا عليه الصلاة والسلام ويرسمه في صور كاريكاتيرية قذرة وهذا النصراني الكافر يسب نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى صفحته على الانترنت رسوم وصور تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج أصحابنا يخرج أصحابنا الذين اتخذوا من اسم الحزب معنى الحرية حتى جعلوها حرية في كل شيء حتى حرية في التنازل عن العقيدة خرج رئيس الحزب ليقول للناس إنه ليس بيننا وبين المسيحيين خلاف في العقيدة هكذا ثم عاد ليعتذر ويقول لا أنا أقصد بسبب العقيدة ولما هذه التصريحات ولماذا تخرجون علينا بها كل يوم لماذا تخرجون علينا بها كل يوم؟ ماذا تريدون؟ أتجاملون الكفار حتى على حساب دين العزيز الغفار؟ أما أنا الأوان أن تتقوا الله؟ أما أنا الأوان أن تعملوا للإسلام الذي تنتمون إليه؟ أما أنا الأوان أن يكون الله غايتنا والقرآن دستورنا والقرآن شريعتنا ورسول الله زعيمنا وقدوتنا؟ أم هي أغاني تغنى وأنا شيء تنشد وتنتهي القضية وإذا تكلمنا قالوا أسكت أسكت لا تحاول أن تثير الفتن أي فتنة أعظم من التنازل عن العقيدة أي فتنة أعظم من أن أسوي بين من يوحد الله ومن يثالث الله أي فتنة أي فتنة أعظم من هذا نسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلة ونعوذ بالله من لعبة السياسة القذرة التي تجعل المرأة يتنازل عن دينه ثم يعود ويعتذر ويتنازل ثم اعتذر ويقول قولاً ثم يخرج الآخر يقول لا هذا لا يمثل الجماعة إنما يمثل نفسه ثم يأتي تصريح آخر من رجل آخر لا هذا لا يمثل فمن الذي يمثل إذن؟ اللهم تب علينا وعلى إخواننا وَرُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا معلش يا أخواننا دي عقيدة دا دين ما هيش خلافات فرعية وأنتم تعلمون أنني لا شأن لي بقضايا الحزبية كلها من بعيد ولا من قريب وأنا أتكلم لهؤلاء وهؤلاء وهم جميعا إخواننا ونحن نرجو لهم جميعا الصواب والصلاح والخير والرشاد إذن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأمل إلى هذه الصورة الأخرى صورة ثابت بن قيس رضي الله عنه وكان رجلا جهوري الصوت بطبعه بخلقته لما نزلت هذه الآية إذا هو في بيته حزينا باكيا خائفا من أن يكون قد حبط عمله تصوروا روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك قال شر. شر كان يرفع صوته ثابت رضي الله عنه يحدث عن نفسه بصيغة الغائب وهذا أسلوب يستخدمه الإنسان إذا كان حزينا أو نادما ماذا فعل في نفسه لقد ضيع نفسه لقد فعل كذا فهكذا يقول رضي الله عنه أرضاه يقول شر كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار انظروا كيف خاف على نفسه من مجرد رفع صوته حنجرته لا رفع رأيه ولا رفع قوله ولا رفع أمر أحد من البشر فوق أمر سيد البشر ولكنه يخاف من مجرد رفع الصوت على صوت الحبيب عليه الصلاة والسلام فأتاه الرجل فأخبره بأن ثابتاً قال له كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة يا لها من بشارة يا لها من بشارة عظيمة على لسان رسول عظيم صلى الله عليه وآله وسلم وقد نال رضي الله عنه الشهادة كما حدث عنه أنس رضي الله عنه يقول كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان منا بعض الانكشاف في اليمامة جاء رضي الله عنه فقاتل أعداء الله وقد تحنط وتكفى قاتل أعداء الله حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه هكذا يجب أن نقتدي بهؤلاء وأن نتأسى بهم أيها الإخوة الكرام ثانياً من هذه الصور المشرقة من امتثال الصحابة وسرعة تنفيذهم لأوامر الله عز وجل ما كان من شأنهم في قضية تحريم الخمر وقد نزل تحريم الخمر بصورة تدريجية كما تعلمون وقد روى الإمام أحمد و. الترمذي والنسائي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله عز وجل آية سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت آية النساء سورة النساء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ينادي في الناس ولا يقربوا الصلاة سكران فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافية فأنزل الله عز وجل الآيتين في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه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 غرضه الْأَمْرُ فهل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ لا نقاش لا جدال لا تشقيق في المسألة لا يقول الخمر إذا كانت من كذا تبقى حلال وإذا كانت من كذا تبقى حرام وإنما قالوا انتهينا انتهينا ويحدث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يسكي الخمر في بيت أبي طلحة وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي فقيل أخرج فانظر فإذا المنادي يقول قد حرم الله الخمرة أو قد حرمت الخمر فقال أبو طلحة أخرج فأهرقها قال فهرقتها قال حتى جرت الخمر في سكك المدينة تصوروا يا إخوة إلى هذا الامتثال بمجرد أن ينزل الأمر كل اللي عنده خمر والخمرة هذه كانت يعني كانت سلعة ثمينة عندهم وكانت مفخرة من مفاخرهم وهناك من القصائد القصائد الشعرية ما يسمى في الأدب العربي بالخمريات لأنه دائما يبدأ في قصائده بذكر الخمر وتعالي وهاتي لنا الكأس واسقينا منه وما إلى ذلك وإذا بهم في بمجرد أن ينزل الأمر فهل أنتم منتهون إذا بهم يقولون انتهينا ولا يكتفون بهذا لا يبيعون الخمر التي عندهم لا يتصرفون فيها لا يقولون طيب نرسلها إلى الكفار لأن كده كده الكفار ما, ما عندهم مش مشكلة ليس بعد الكفر ذنب لا وإنما يهرقونها في سكك المدينة امتثالا لأمر ربنا ولخير ساكن سكن المدينة صلى الله عليه وآله وسلم ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم صديقا له من ثقيف أو من دوس يوم فتح مكة أهدى إليه راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها فأقبل الرجل على غلامه وأمره أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أمرت غلامك قال أمرته أن يبيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها إن الذي حرم شربها حرم بيعها اللي يقول لك بقى إحنا ملناش دعوة واللي يبيع يبيع واللي يشتري يشتري ولن نمنع الخمر في المنازل طيب ماشي ولا في الفنادق طيب في الفنادق ليه منت المفترض أنك ليك حكم على الفنادق امنع الخمر في داخلها ولكن هو هكذا ثم تعال إلى هذا الرجل الأزهري الذي خرج على الناس منذ يومين أو ثلاثة ليقول لهم لا إشكال أبدا إن الخمر المحرمة هي الخمر التي تصنع من العنب فقط لكن ما سوى ذلك لا بأس فيها دكتور سعد سعد الدين هلال والناس يسمعونه وهذا الرجل لا يكاد يأتي على شيء إلا حاول أن يجد له مخرجا قلت لإخوانكم أمس يعني أتاه رجل قد تزوج جديدا قال يا شيخ أنا تزوجت قبل رمضان والصيام شاق علي فماذا أصنع قال سهل جدا أنت من القاهرة سافر إلى الأسكندرية خلاص وتكون مسافرا ولك رخصة السفر تصوروا إلى أي مدى يا إخوانا يضيع الدين ويضيع الدين باسم الأزهر ويضيع الدين باسم المؤسسة الرسمية واللي يتكلم يقول لك أنا أنا معي شهادات كثيرة من الأزهر ومعي كذا ودكتور وخريج من كذا وفقه المقارنة ومعرفش إيه وأسماء وألقاب كده منفوخة كبيرة أنت تسمعها تقول طب أنت خدت إيه يا فلاني اللي بتخطب إيه خريج إيه أنت مثلا وتخرجت بإيه وعملت إيه وكملت إيه ده رجل دكتور لكن انظروا كيف يضيع الدكتور دين رب العالمين يقول للناس فيش مشكلة انك تشرب بالبيرة مثلا او تشرب الحاجة اللي مش مصنوعة من علب والاحناف رأيهم كده والعلماء كانوا يقولوا ان اللي بيدور على زلة كل عالم وياخدها تزندق والعياذ بالله تعالى فشوف الى اي مدى ثم تعالى اسمع الى هذا الخبر في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه انه خطب الناس فقال ايها الناس قد نزل تحريم الخمر وإنها من خمس أنا بس أقول لك باء أبو حنيفة قال ولا الشافعي ولا أحمد لا هذا عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الناس بعد الأنبياء وبعد أبي بكر يقول أيها الناس قد نزل تحريم الخمر وإنها من خمس من التمر والعسل والعنب أو من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير كل هذه يتكون منها الخمر وابن عمر رضي الله عنه يقول كما روى البخاري لقد نزلت آية الخمر وفي المدينة خمسة أشربة ليس فيها العنب نزلت آية تحريم الخمر وفي المدينة خمسة أشربة ليس فيها العنب ثم يسمع الناس هذه الفتاوى ويأخذ من يأخذ بها ولما تكلمه قال لك هذا عالم قال هذا الذي قال هذا عالم أزهري كبير وقد تبرأ الأزهر مما قال هذا الرجل ولا ندري إلى أين يريد أن يصل بالناس حسبنا الله ونعم الوكيل ثم خذ هذه الصورة الثالثة، أخي الكريم، لما نزلت آية الحجاب، ماذا كان شأن نساء المؤمنين رضي الله عنهن؟ لما نزل قول الله تعالى وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن يعني أزرهن شققنها قالت فاعتجرن بها يعني غطينا بها رؤوسهن امتثال سريع جدا لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أين هذا من هذه التي تقول أنها مسلمة وأنها تحب الله أكثر من الناس جميعا وهي تخرج وقد صنعت في وجهها وشعرها الأعاجيب وتقول لا مساومة على الحريات ولا مساومة على النساء أن ترقص رقصة الباليه ولا ولا مساومة على كذا وكذا أين هؤلاء المتبرجات اللي كل ما يعود مع حد يقولوا له أنت نوين تفرضوا الحجاب على النساء يقول لها أنا لست أنا الذي فرضت الحجاب إنما الله عز وجل الذي فرض الحجاب يخافون من البشر ولا يخافون من رب البشر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أين نساء الصحابة رضي الله عنهن اللي مجرد ما نزلت, نزلت الآية غطينا رؤوسهن اعتجرن بخمرهن من هذه التي خرجت يوما ونزعت الحجاب وألقته وداسته بحذائها وأحرقته ثم قالت لا حجاب بعد اليوم وهكذا تسير نساء العلمانية والليبرالية من صحفيات ومذيعات اليوم فإن لله وإن إليه راجعون متى يأتي اليوم الذي يمتثل الناس فيه أوامر رب العالمين تبارك وتعالى يا رب تُبْ علينا توبةً تُرضيك تُبْ علينا توبةً تُرضيك وردنا إلى دينك ردًّا جميلًا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين، حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين، والأمّي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتأمل أيضاً أخي الكريم إلى هذه الصورة الرائعة الرابعة من امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تنزل الآية من القرآن لا نقاش لا جدال لا مراء لا تقاعس لا تردد لا تريث وإنما بسرعة خاطفة سمعنا وأطعنا هكذا كانوا وهكذا يجب أن نكون خذ هذه الصورة الرابعة في مسألة تحويل القبلة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت القبلة إلى بيت المقدس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت قبل البيت الحرام قبل الكعبة فأنزل الله عز وجل آية تحويل القبلة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر واتجه إلى الكعبة فخرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجد اسمع مر على أهل مسجد وهم ركوع ركعون فقال الرجل أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قبل البيت فقط لم يقل إلا هذا لم يقل إلا هذا قال الراوي فاستداروا كما هم استداروا إلى جهة البيت وهم راكعون رضي الله عنهم أرأيتم إلى الامتثال أيها الإخوة لماذا لا نعود أنفسنا على هذه الروح؟ والله سنستريح كثيراً سنستريح كثيراً إذا جاءك الأمر قال الله أو جاءك الأمر قال رسول الله فلماذا تناقش؟ ولماذا تجادل؟ ولماذا تماري في دين الله عز وجل؟ ولماذا تحاول أن تنتحل المعاذير وتختلق الحجج؟ ولماذا تريد أن تتخلص من الأمر بأي طريقة لماذا لماذا لا تقول سمعنا وأطعنا هكذا فعل الصحابة وهم راكعون استداروا من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه القبلة امتثالا لمجرد أنهم سمعوا من يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إليك هذه الصورة الخامسة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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تفغه يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلى آخر الآيات حتى قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله هذا أبو طلحة رضي الله عنه يسمع هذه الآية أو يقرأ في سورة براءة حتى يبلغ قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا فيقول إن الله عز وجل لم يدع عذرا أو لم يسمع عذرا لأحد ثم قال لبنيه يا بني إني أرى أن الله عز وجل قد استنفرنا شيوخا وسبانا جهزوني يا بني يريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله وقد كبرت سنه رضي الله عنه وأصبح لا حرج عليه في أن يخرج لأن حاله لا تسمح له بذلك وقد ضعف عن الجهاد فقال له بنوه نحن نغزو عنك قد عذرك الله وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات وكان هذا في خلافة عثمان رضي الله عنه فقال جهزوني أبا رضي الله عنه أن يقعد عن الجهاد بمجرد أن ذكر قول الله تعالى انفروا خفافا وثقال انفر على أي حال في منشطك ومكرهك اخرج إلى الجهاد في يسرك وعسرك في اتساع أمرك وضيق أمرك هكذا فهم الأمر رضي الله عنه فخرج فركب البحر مجاهدا في سبيل الله عز وجل فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام لم يجدوا جزيرة ليدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام ولم يتغير رضي الله عنه وأرضاه لم يتغير جسده بقي على حاله كأنه ما مات إلا الآن هكذا كانوا صادقين هكذا كانوا صادقين في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بد أن نكون أيها الإخوة الكرام على هذا المستوى ليعود إلينا عزنا وتعود إلينا كرامتنا وأما هؤلاء الذين لا يريدون الشريعة ويخرج أحدهم بمنتهى البجاحة ليقول أيوة أنا لا أريد الشريعة وأنا لا أريد السياسة في الدين وأنا لا أريد الإسلاميين وقبلها يقول إنه إذا الإخوان أو السلفيين مسكوا البلد أنا سأتجرد من ثيابي وأنزل التحرير يريد أن ينزل التحرير عاريا لتكون فضيحة على ملئ من العالم فنسأل الله السلامه انظروا كيف يفضحهم الله عز وجل علشان الناس اللي ما زالت مصرة إلى الآن على سماع هؤلاء والجلوس أمامهم طوال الليل ينتقلوا من قناة مجرمة إلى قناة أشد إجراماً، وهم يحاربون شريعة الله بمنتهى الخبث والدناءة، وهم يتسمون بأسماء المسلمين اللي اسمه محمد واللي اسمه خالد واللي اسمه عمر وأسماءهم نفسها بريئة منهم هؤلاء يحاربون شريعة الله بكل ما مأوت من قوة والناس لا يزالون يسمعونهم. ويصدقونهم فمتى يفيق النائمون ومتى يستيقظ الغافلون ومتى يدرك الموحدون أنه لا عز لهم إلا بلا إله إلا الله نسأل الله عز وجل أن يحكمها فينا وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر اليهود والمنافقين اللهم دمر اليهود والمنافقين اللهم دمر اليهود والصليبيين والمنافقين اللهم عليك بأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء عليه اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نستغيثك لإخواننا في سوريا يا حي يا قيوم نستغيثك لإخواننا في سوريا يا حي يا قيوم نستغيثك في سوريا اللهم قد غارقت الأرض من دمائهم اللهم قد غارقت الأرض بأشلاءهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم دمر المجرم الكافر بشار وأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا يا رب احق اندماء المسلمين في سوريا يا حي يا قيوم احق اندماء المسلمين في سوريا احق اندماء اهل السنة في سوريا عليك بالنصيرية يا رب عليك بالعلويين والروافض يا رب ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اننا نستنصرك لهم اللهم قد طال عليهم البلاء اللهم قد طال عليهم البلاء فأذن لهم بالفرج اللهم إن الفرج من عندك اللهم قد خانهم الحكام الخونة وخانتهم الجامعة الخائنة وخانهم حاكمهم الكافر الخائن فلا ملاز لنا ولهم إلا أنت يا رب ففرج كربهم يا رب ففرج كربهم يا حي يا قيوم فرج كربهم وأمن خوفهم واجبر كسرهم، اللهم استر أعراضهم، اللهم مستر أعراضهم، اللهم احفظ نساهم، اللهم اأمن أطفالهم، اللهم اأمن أطفالهم، اللهم فرج قروبا إخواننا في اليمن، وفرج قروبا أهل السنة في العراق. وفرج كروب للسنة في باكستان وأفغانستان يا رب إن المسلمين معذبون في كل مكان مشردون في كل مكان اذللاء يا رب فاعزنا اذللاء فاعزنا اذللاء فاعزنا انت حسبنا ونعم الوكيل يا رب اهد شباب المسلمين يا رب اهد شباب المسلمين أهد نساء المسلمين حجب بنات المسلمين أرزق شبابنا ونسائنا العفة يا رب العالمين احفظ علماء المسلمين اهدهم إلى الحق والصواب يا رب العالمين اجمع كلمة الموحدين على الحق يا أكرم الأكرمين أنت ولي ذلك والقادر عليه وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين لا تنسوا مسجدكم من بذلكم يسر الله لنا ولكم الخير حيث كان والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة